الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب تسليم السلام عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب تسليم السلم عند المحل هذا من فإذا أسلم في شيء يسلمه مثلا في ربيع الأول او في رجب يجب ان يسلمه عند وقت حلوله ولا يجوز تأخير ذلك على اقل ما وصف به يعني حسب الصفات على قدرها ما تنقص عن الصفات الموصوفة ولا يلزم ان تزيد شيئا لانها ان نقصت عن الصفات الموصوفه تضرر دافع الدراهم وان الزم بدفع اكثر مما وصف تضرر البائع الذي سيدفع الثمن سيدفع الشيء المسلم فيه فيكون على قدر ما يوصف أقل ما يمكن يعني ما ينقص عنه ولا يلهم أن يزيد فيه حبة يأتي على قدر واجب سليما من العيوب والغش قد تكون الصفات متوفرة موجودة لكن في شيء من العيب في شيء من الغش مثلا احضر البر حسب ما وصف الا ان فيه رطوبة هذا عيب احضر البر حسب ما وصف الا ان كثيرا من حباته مأخوذة ثمرتها مسحوبة من قبل حشرات ونحوها تنطبق على الصفات لكن في غش فلا يلزم فلا يلزم المسلم ان يقبل الشيء المغشوش او الشيء المعيب له شيء سليم ما يقول هذا حسب ما اتفقنا وان كان رطبا فيه رطوبه ما لا يقول ما لي انا رطب انا لي سليم من العيوب سليم من العيوب والغش نعم فان كان في البر قليل تراب او دقيق تبن لا ياخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه نعم فان كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن إن كان فيه شيء يسير مما يعلق فيه عادة ليس بعيب عرضة البر فيه شيء بسيط من التراب أو فيه شيء بسيط من التبن لأن البر مأخوذ من الأرض من التراب ومشاركه التبن فإذا كان معه شيء يسير فينظر في هذا اليسير إن كان ينقص المقدار فلا يلزم المسلم قبوله يقول لا أنا ما ما اشتريت من كتل ولا اشتريت من تراب انا اشتريت منك بر صافي وان كان لا ينقص الوزن فيلزم المسلم قبوله لانه لا يخلو منه عاده فمثلا اذا كان مئة كيلو فيها شيء من التراب البسيط لو نقي ما طلع له زيادة وزن هذا التراب ولا ينقص البر وكذلك التبن شيء يسير مثلا فيلزم المسلم قبول هذا الشيء إذا كان لا هذا التراب له أثر في الوزن أو هذا التبن له أثر في الكيل مثلا فلا يلزم المسلم قبوله يقول ما أقبل هذا لأن هذا في عيد نعم وان نقص الكيل لم يلزم قبوله اذا نقص الكيل او نقص الوزن فلا يلزم المسلم قبوله المسلم هو دافع الدراهم والمسلم اليه هو المنتزم بالشيء الذي يحضره بعد اشهر او سنة نعم. لانه دون حقه لانه وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لانه دون حقه اقل من حقه يقول انا لي مائه كيلو من البر وهذا يا اخي خمس وتسعين كيلو من البر وخمسه كيلو تراب خمسه كيلو تمن ما لي انا هذا الشيء الا يلزمه قبوله لانه دون حقه نعم. وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا إذا أحضره بصفته فيلزمه قبوله معنى هذا ان المسلم دفع الدراهم وانتزم له المسلم اليه بمئة صاع من من التمر الرطب في شهر كذا في شهر رجب مثلا فاحضرها في شهر غجب فقال المسلم لا يا أخي أنا الآن الرطب هذا مثل ما تعرف يحتاج إلى ثلاجات ويحتاج إلى أيدي عاملة تتولى ونحو ذلك أنا ما اريدها الآن أخره شهر أنا استعد أولم ثلاجات وأولم ايادي عاملة تتولى تنقيته وتعبيته يقول المسلم إليه أنا لا يهمني هذا يا أخي أنت تطالبني بمئة كيلو من البر في شهر رجب ونحن الان في شهر رجب وهذا البر بين يدي التامر مثلا مئة كيلو من, من الرطب فأنت استلمه قال لا يا أخي أنا الحين هل... ما استطيع استلمه ما عندي لهواعين ما عندي له أشياء تحفظه لي يقول لا يهمني عندك ولا ما عندك أنت هذه بضاعتك تولها فمن الذي يلزمه القبول الذي المسلم المسلم يلزمه قبول الرطب أم ذاك يلزمه تأخير الرطب إلى حين يطلبه المسلم يلزم المسلم قبوله يقول أنا لا يهمني عندك ولا ما عندك هذا الرطب تبعك وهذا محله وانا اخره ش... ماذا اعمل به يشغلني وربما تلف فانا الان هذا وقته خذه فيلزمه قبوله ولا ينظر لظروف المسلم عنده استعداد للقبول أو لا نعم. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك فإن امتنع دفعه إلى الحاكم امتنع المسلم من قبول المسلم فيه يدفعه إلى الحاكم ويبرأ هو والحاكم يتولاه مثل ما يتولى مال الضائع إن كان عنده إن كان صاحب موجود ألزمه بقبضه وإن كان صاحب غير موجود مثلا فهو تولاه على حساب صاحبه نعم. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا فإن كان أجود من حقه في الصفة لزمه قبوله هذا المزارع نتج القمح عنده حسن وجيد والمسلم اشترط قمح متوسط فصار هذا القمح الذي يريد المسلم اليه السداد منه احسن من الموصوف في العقد بينهما فالمسلم قال لا يا أخي هذا أكثر من حقي ما أريده قال خذه أنا متنازل عن الزيادة قال لا يا أخي ما أريده فالمسلم رفض الاستلام يقول لي انه أجود من حقي والمسلم إليه يقول خذه أنا لا أطالبك بزيادة وهذا الموجود والحمد لله النتاج كلها حسنه خرج طيب جيد وطيب والحمد لله ونعطي مما رزقنا الله فرفض المسلم ان يقبله فهل يلزمه نعم يلزمه لانه اعطاه حقه وزياده ولم يطالبه بعوض عن هذه الزياده لو قال يا اخي حين اتفقنا على قمح مثلا الصاع بريال وهذا مثل ما اشترى يساوي الصائر يرى نصف فاول ان تدفع لي الفرق خذ حقك وادفع لي الفرق نقول لا موضوع فرق ما فيه تعطيه اياه بحاله يلزم قبوله ذاك يقول لا ما يلزمني انا اشتريت منه قمح متوسط وهذا قمح جيد ما تنطبق عليه الصفه التي اتفقنا عليها نقول وان كان فيلزمك قبوله لانه اعطاك حقك وزياده وان طلب عن الجوده عوضا لم يجز لانها صفه ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع وان طلب عن الجوده فرق قيمه قال اندفعت لي الف ريال في اول الشتاء علي أن أدفعك أدفع لك عند الخريف كذا صاع من القمح والآن القمح جيد فأنا أريد أن تدفع لي فرق فرق القيمة نقول لا لا يجوز ولما؟ لأن هذه القيمة لفرق الصفه فقط ليست لعين إذا قال مثلا أنا أمتلك 100 صاع وأنا أعطيك 120 صاع تدفع لي قيمة العشرين نقول لا ماش لأن هذه عين لكن إذا قال أدفع لي فرق الصفه هذا صفه جيدة هذه حاله جيدة مثلا أريد أن تدفع لي الفرق نقول لا ما يدفع الفرق نعم وإن جاءه بعرض من حقه لم يجب قبوله وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله عكس الحالة الأولى صار النتاج هذه السنة وسط والمشتري مشتري قمح جيد واهل الصنف يعرفون يقول هذا وسط هذا خلاف ما وصفتم في العقد قال يا أخي هذا نتاج السنة كلها انظر المزارع كل هذا النتاج الحمد لله فاخذه يقول له انا ما اخذ الا ما اتفقنا عليه صفته جيد احضر لي جيد ما يجب على المسلم ان يقبل الردي مكان الجيد نعم وجاز اخذه, وجاز أخذه. الالزام ما يلزم المسلم بان يأخذ الردي لكن المسلم تنازل قال انا عاذرك لاني ارى نتاج هذه السنة كلهم متوسط كنا نتوقع انه يخرج احسن من كذا لكن الان ما يخالف انا اقبله وان كان هو اردى من حقي لكن من باب التسامح والتعاون معك لاني لو الزمتك ان تشتري لي ما اتفقنا عليه ربما تجده غالي لقله الجيد هذه السنه فانا أقبل منك الردي ويخرف الله عليك نقول يجوز قبوله ما يقال إنه هذا خلاف ما عليه لانه هو نفس ما اتفقوا عليه الا انه ارضع صفه وهوى تنازل عن حقه نعم. وان اعطاه عوضا عن الجوده الفائته لم يجز لذلك ولأنه بيع جزء من السلم قبل قفضه وإن أعطاه عوضا عن جودة الفائته لم يجوز يقول يا أخي أنت لك مئة صاع من البر الجيد والآن يا أخي نتاج هذه السنة كله متوسط والحمد لله فأنا أريد أن أعطيك بدل مئة ساعة مئة وعشرة عشرة الآصه هذه عن الرداءة هل يصح لا ما يجوز لم يجوز لذلك لأنه هذا العشرة الآصه مقابل صفة ليست مقابل ثمن مقابل صفة الرداءة فمن يجز ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه لأنه في هذه الحال كأن المسلم له شيء ما اكبره إلى الآن فأراد أن يعطيه بدله له جيد فأعطاه بدل هذا الجيد عشرة آصع زيادة نقول ما يصح لأنه ما قبض الجيد علشان يبدل فيه وإنما قال أنت لك مئة صاع جيد والنتائج هذه السنة كله وسط فأنا أعطيك مئة صاع وعشرة آصع زيادة على جيد نقول ما يجوز هذا لأنه بيع جزء من السلم الذي هو الجوده قبل قبضه ما قبضه فما يجوز لا بد ان يكون هو هو يعني بنفس راس المال السابق سواء كان اجود فما يصح ان يدفع المسلم زياده او ارض فما يدفع المسلم اليه زياده عن الرداء يقبل بنفسه فلا باس جيد او ردي لكن يعوض عن الجودة أو يعوض عن الرداء أهلا. نعم. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه اسلم اليه في مئة صاع من البر عند السداد وعند حلول الاجل قال يا اخي ما عندنا هالسنة بر تنطبق عليه الصفات التي اتفقنا عليها ولكني اريد ان اعطيك سبعين صاعا من العرز او اعطيك مثلا مئة وعشرة اصع من التمر بدل الاصع التي عندي لك من البر هل يجوز لا لانه صرف المسلم فيه الى غيره فما يجوز يعطيه حقه الذي في ذمته ثم إن شاء أن يتبادل أو يتبايع فهما حران لكن يعطيه عن البر أرزا أو يعطيه عن البر تمرا لا لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أسلم في قمح مثلا ما يجوز أن يعطيه بدله أرز ولا تمر ولا غيره نعم ولأنه بيع للسلم قبل قبضه ولأنه بيع للسلم قبل قبضه يعني كأن المسلم إليه باع مئة ساعة من البر بسبعين ساعة من من الأرز وهذا ما يجوز لأنه قبل القبض لكن لو كان قد قبض المسلم فيه أنت فيجوز بيع الأرز بالقمح متفاضلاً لكن لا يجوز التعجيل فيه أما هذا صنف وهذا صنف يجوز التفاضل نعم فلم يجز كما لو أخذنا عنه ثمنا كما لو أخذ عنه ثمناً يقول عندي لك مئة صاع من البر وهذه السنة ما نتج عندنا بر اعطيك عن مئة الصاع ثلاثمائة ريال نحسب الصاع بثلاثة ريالات هل وصح لا لأن هذا بيع للسلمي قبل قبضة لكن لو قبض مئة صاع البر وقال أريد أن أشتريها منك الآن صح لأنه يشتري شيء بين أيديهما وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيل الثيجاز ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا والصحيح غيرها وقال ابن أبي موسى من عمة الحنان رحمه الله فيه رواية أخرى من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز يقول تبديل البر بالشعير في رواية عن الامام احمد يجوز يقول تبديل البر بالأرز يجوز يقول لا تبديل البر بالتمر يجوز قال لا إذن لعل هذا على الرواية أن البر والشعير جنس واحد والصحيح خلاف ذلك الصحيح أن البر جنس وأن الشعير جنس ويختلفان ويتفاوتان نعم وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم وان اعطاه غير نوع السلام جاز قبوله كيف هذه مع الحديث السابع من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره يعني هناك اسلم في تمر فلا يصرفه الى بر اسلم في ارز فلا يصرفه الى قمح مثلا لأن هذا جنس وهذا جنس لكن هنا الذي قال يجوز في رواية هذا النوع اتفق واشترى منه مئة كيلو من التمر السكري مثلا عند التسليم قال يا أخي السكر ما جاد عندنا هذه السنة أريد أن أعطيك بدله برني أو برحي أو عجوة من تمر المدينة قال لا بأس ما يخالف هل يجوز هذا؟ نعم لأن هذا الجنس واحد كله جنس تمام ورطب لكنه اختلف الجنس اختلف النوع واختلاف النوع لا يؤثر مثل البر الان عند اهله اصناف متعدده وكله بر بر اللي يناسب ان يكون جريش وهو الغنم مثلا وبر يسمى مثلا امعيه وذر يسمى حمطة وأنواع مثلا هذه كلها شيء واحد أعطاه من هذا أو من هذا أو من هذا لا بأس حتى لو اتفقوا على نوع من أنواع التمر مثلا وصرفه إلى آخر نوع آخر فلا بأس بهذا لأنه ما خرج عن مسمى الرطب والتمر وان اعطاه غير نوع السنم جاز قبوله ولم يلزم جاز ولم يلزم قال له يا اخي اسلمت الي في رطب سكري والرطب السكري ما جاد هذه السنه وانما اريد ان اعطيك بدل الرطب السكري اعطيك برحي او اعطيك برمي أو أعطيك عجوة من تمر المدينة وأنت تعرف يا أخي أن المدينة تمر عجوة غالي ونفيس عند الناس وإن كان لا يرى في العين شيء لكنه محبب إلى النفوس فأنا أريد أن أعطيك عجوة قال لا يا أخي ما أريد أنا أريد سكري أنا اتفقت معك على سكري أريد تعطي سكري فقط هل يلزم إلزام الآخر أن يقبل يقبل النوع الآخر لا ما يلزم هو أسلم في شيء يعطيه لكن اذا تنازل ورذي بآخر فلا يخلو إن رضي بنوع آخر صح وإن رضي بجنس آخر فلا يصح حتى لو تراضي عليه تراضي على أن يعطيه بدل التمر أرز هل يصح؟ يتراضي لا ما يصح تراضي على أن يعطيه بدل السكري برحي صح إذا تراضي لكن إذا لم يرضى المسلم قال ما أريد إلا سكري فلا يلزم لأن له ما اتفقوا عليه ولذا قال جاز قبوله ولم يلزم نعم وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصفه من نوع واحد نعم والأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى نعم. بخلاف يقول، وقال القاضي يلزم قبوله. يقول القاضي إذا أسلم في سكري وما جاب سكري وإنما جاب عجوه. يقول القاضي نسأل، نقول أيهما أغلى السكري أم العجوه؟ يقول لا العجوه أغلى عند الناس. يقول اذا نلزم المسلم أن يقبله لأنه أعطاه حقه وسياده ويقول المؤلف رحمه الله الأول أصح الأول أصح لأن الإنسان قد يكون له غرض في نوع من الأنواع ما يتم غرضه في النوع الآخر يقول له مثلا أريد أن أعطيك اجوه بدل السكري يقول صاحب السكري لا يا أخي أنا ما أريد إلا سكري لاني أريده لشيء ما ما يصلح إلا السكري وإن كان العجوة أغلى ثمن عند الناس ذاك لو أني أريد أنا ابيعه سنقول كيلو السكري بعشرة وكيلو العجوة بخمسة عشر مثلا معقول لكن أنا ما أريد بيعه أنا أريد سكري فيقول المؤلف عدم إلزام المسلم بقبول نوع آخر أو لا لأنه قد يكون له غرض في هذا النوع ما يتم في الغرض الآخر في النوع الآخر نعم لكن إذا تراضي عليه جاز لأن في شيء إذا تراضي عليه صح لأنه راجع إليهما وليس في حق لله ونوع آخر حتى لو تراضي عليه ما صح لانه في حق لله مثل الربا اذا تراضي عليه هل يصح لا لانه محرم شرعا اشتراء القيمة باقل من سعرها المعتاد تراضي عليه هل يصح يصح يقول يا اخي هذا الكتاب أنا ابيعه على الناس بعشرة لكن أنت توسمت فيك الخير ويظهر فيك الصلاح فأنا أحب ساعدك أنا أعطيك إيه بسبعة هل يصح البيع هذا؟ نعم يصح لكن تراضيا على ربا مثلا هل يصح؟ لا وهو ما عندنا مثلا من النوع أو الجنس تراضي على جلس آخر ما صح لو تراضي عليه تراضي على نوع آخر صح